على الأرائك ينظرون هل سويب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس اقبلت وانذر للرجم وَإِذِ الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يا ايها الانسان انك كاد يحون الى ربك كدح فمولاك فاما من وتيان كتابا نوبيه اميني فسنفوح نسبح السماء يسرا ويمقلب الى الالهيمس وراء وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَهُ أَلَّا يُسْأَلَ عَن ذَنبِهِ فَسَوْفَ يُعْطَاهُ صَبْرًا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقُ والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقاً عن طبق فما لهم لا يؤمن وَإِذَا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ இலமுலயூன் தலில வீணக்கூ وِمَنْ يُرُون فَبَشِّرْ قَوْمِي بِعَذَابٍ أَلِيم لِيَحَثَّ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ